الشيء يكون باليمين، والفرج يكون بالشمال. والاستنجاء يكون بالشمال. ثلاث اشياء فقط. يعني على وجه التش ثلاث اشياء، لا رابع لا. لماذا ندخل الى المرحاض الشمال ونخرج من المرحاض الشمال؟ لان المركز الذي يشتك وجوده الجسم هو مرئي يمكننا ان الجسم يكوناني الا ان جهه اليمين هي الركبه دائما لما تمشي ولما تمشي حتى تمشي ترى حينما ترفع رجلك اليمنى حينما تهمل برفع رجلك اليمنى ماذا تفعل <تصفيق> تتقدم بجسمك أم تتأخر به نعم تتأخر بجسمك حينما ترفع جسمك الأيمان لأنه هو المركز لما ترفع المركز تثمينك ولكن عندما تتوقع عن المركز وترفع لديك الشمال تتقدم إلى الأيمان تتخيل مثلا هذا المبايش كان من صندوق واحد دخل إلى الخلاء تخل إلى الخلاء وَدَخَلَ بِمَجْدِهِ الْيُمَّنَةِ ماذا يفعل؟ عفوًا يتقدم الامام لأنه يتقدم بثقاله هذا يتقدم بالجسد في فإذا خطفت روحه في باب المرحى يسقط عنه هريئاً على بطنه على بطنه فيموت داخل الثلال فتثم ميثتهما يحميده وإذا دخلت المسجد دخلت باليمين فتقدم جسدك سقطت المسجد وخلافه إذا تقدمت للشمال تسقط على ظهري إذا جاءك السقوط تسقط على ظهري لماذا؟ لأنك يبقى تبقى حركة رسمك مع المرقب الذي هو اليمين هذا هو البعض إلا إلا أبداً الشكام المسلمات ماذا يقول في حفته أن الناس المسلمين أن يأكلوا باليمين يقول فإن الشياطين تأكل بشمالها لذا هذه أي في تشبه بالشياطين في الكثير تفعلوا الشياطين لا يجب أن يفعلوا عنها قيلوا فإن الشياطين لا تقيم قيلوا فإن الشياطين لا تقيم ولا ها أن ينام الإنسان نسخه يسميه في الشمس ونسخه في الظل قال لأنها نومة الشياطين وهكذا يعني كثير من الهيئات التي نهين عنها حتى لا نتشبه بفعل أشعر. وهذه السألة تزيد في أدب المسلم إن الإنسان كلما زاد تشبثاً بالأدب الإسلامية كلما صنع قلبه إذا كتفيت بالطرائد والطرائدة تكون لدينا قيم بها ناقصة فتجبر ذلك النقص بالنواتين والآداب تقيم الكون كله يمكن أن تشبه هنا صح؟ والكهو بنبله نور مطلقه شيء تخرج من كل قره وتقطع بما لا ثم نظرنا الى السوي مراحل داج حالك الظله لا تكاد ترى فيه الا نار خنينه من الجنوب فالكون بنبله والنور فيه خفقات ولذلك حفظ في الأرض على نسلة الظلمة والنسبة النوم فإذا رأيت منبع الشمس تراها شعاعا من غروف الوسط الظلمة مطلعا إذا هو على شساعته والتساعه أنت أبغدت أعرف ما حكيت سواء أو ما نسبتك إنا هذا الكون النسبة لي أنه حكيت سواء قدام الكون هذا المسجد فيه 20 <تصفيق> متر أنا مثلا في المتر ما تحدث عن الأصوات؟ معنا 10% أنا أراد شيء هذا مزيانة 10% رأى قريب في شوية هل ولكن نسبتك أنت إلى الكون الكون لا تحدث عن المتر وانتا لا تحدث عن قال العلماء إذا قدرنا أن نتحدث حل واحد في كتابه فيه 2 مليون كتاب مليونين كتاب 8 مليونين 2000 بعد التقريب لكم غادي نزيد شحال تقدر يزيد بكذا كتاب نضرب ديالي نديرو حنا 2000 كتاب نحسبوا الماتريج دياله باش نوصلوا للمليون 8000 هذه ماشي 1000 عمرو إذا أعتبرنا الكون الكتاب العريض مذنقي عن ججمة الستitat إذا ما نسبة الأرض إلى الكون قدرت ما هي نسبة الأرض الوعلومات ؟ قدرت للسليون قدرت علينا الإصلاح أن نسبة الأرض الكون إذا أعتبرنا أن الكون إنها الجزمة الانكتاب فإنَّ نسبة الأرض إلى الكون كمطبف مُجِدَتْ فوق حرصي أم فحتـ حرصي مكتوب في صفحة في إحدى الكتب هذه المكتبة في الشفعة <تصفيق> لاحظ؟ <حق؟ تصفيق> الآن ما نسبتك أنت إلى الأرض خطر الأرض 36 مليون كيلومتر خطر الأرض 36 مليون كيلومتر وشي صفحة؟ أطور ذو في العالم تحفيه؟ المترو شي شي مستوي معناه المستوى العادي لكل انسان مترو 90 كان ديال المترو شي شي واحد شرح لينا شي على خط الاستواء ورينا المترو خط الاستواء كامل حكيته ب 300 كيلو ماشي غادي تجي كنقطه لا إذا كان نسبتك إلى هذا كذلك ونسبة الأرض إلى الكون هكذا فنسبتك أنت إلى الكون لا شيء وبالتالي خالق هذا الكون الرب العظيم ما نسبتك أنت إلى الله ومع ذلك يتفقّذ رغما بفاركة الظلمات ستسمع حكيث الصوت جميلة في وسط الظلمات يا رجل واليبي حدد لي ذلك الى استنواك و اريدك انت روح يا الذي المدير امامك فتكون فضلا يا ربي على سائر المخلوقات ولداني وانا لا اسو شيئا انا راح ما هذا التكريم مفهوم من المذهب ولقد كرمنا به كرمناه بهذا التقدير واحد شركه فيها تلف عميق عنده اموال طائله اذا شفتي على العمل اللي تخدم فيه تعرفي كيفاش كي كل شيء خاص هو لكن هل يتفقد الناس الذين يخدمون لا هل تراه يتواضع امامهم لا اذا هل ياخذون يقول لا اخذ هذا الباترول ماشي مشكله لكن إله الشموات الذي خلق ولا خلق هذا الكون كله على اتساع الشموات والأرض جمال وكواكب ومع ذلك وأنت الآن علمت جيدا قيمتك أمامك في الرياضيا لدينا معادلة مقديرية لشساب هذه المجلة نسبة, نسبة الجزء الذي لا يمكن أن يعدى في نجار التقسير ولكن قال أهل العلم بالرياضية قال هذه المعادلة سوء من الله. بمعنى لا يقر لها عدد معادل وعبر أليها بما يسمى وهو عتيفة ينوي وهذا الشيخ الرياضي المسلم الخوارذي المام خوارذي رحمة الله عليك وضع هذا اللغارثم الدلة اللغارثمية للاستدلاج على الجزء المتناهز الصغر الذي لا تستطيع أن تحبد له قيمة من نيوسة سنة إذا اخذنا حبة السكر حبة سكر وقبلنا مياد الماس وقبلنا حبة سكر حبة صغيرة نقسمه على مياد هذا جيل من جرام فكرت فيها فكرت ومع ذلك مع ذلك نحن في هذه المعادله واقل مع ذلك يخاطبنا الله فرضا فرضا ويحاسبنا فرضا فرضا ويراقبنا فرضا فرضا اليس هذا تعريض اذا بيتم او توضضتم فتبداوا بايامكم وفي روايه بما ثم قال وهذه قاعدة مستمرة في الشرع أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلفس التوب والسراويل والخف ودكور المسجد والسواك والاكتحاد وتقليم الأضافر وقص الشارف وترجيل الشعر وهو مشطف ونتفي الإب وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والقرود من الخلال والأكل والشرب والمصاحفة والسلام حلق والمصاحفة والمصاحفة, والمصاحفة, والمصاحفة, والمصاحفة, والمصاحفة, والمصاحفة واستلام الحجر الاسود جمال <تكلمة> المساطحة انك تصاحب في يدي الناه في يدي الناه وبصابعه يعني لا يستقر انك صابحوا هذا لا يكون بأحد من العالمين صابحوا بيدي الناه لكن هنا بعض الاشياء التي ذكرت ضمن الاستعمال باليسرع ندفل امت وتكليم الاظاثر الى غير ذلك ونزع الثياب هذه وردت ضمن ما يستعمل فيه في البدء ما يسر ونيسر ما يأمين لبستم الثياب ابدأوا بيمينكم وإذا نزعتمها ابدأوا بما يسيركم هذا على قوته قلنا أخايا يقول البدء بالما يأمين لماذا؟ لأن حينما لبسته دعوت له بالبركات فلتنزع باليسار لذلك فضل المركات ملقص قفل وغير ذلك مما هو في معناه يستحبوا التيامون فيه وما ما كان بد الظلي كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاة وخلع الثوب والسراوين والفق وما أشفى ذلك فيستحبوا التياثر فيه نعم. ذلك كله لكرامة اليمين وشرفها والله العلم هذا هو اللي ذكرنا وقال أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار في اليدين والعجلين في الوضوء سنة لو خالفها فاته الفضل وصح ضوءه قال الأهل العلمي في قضية تيامن تحدثنا نحن عن المالك قلوا منك تبطر إذا قدمت يجيسر عن اليمين وضوءك صحيح ولكن إدراك الفضيلة تفوت إدراك الفضيلة هنا تفوت لماذا؟ فأنك خالفت أمرا لذنه النجس فإذلك الإمام الوان شريسي الله عليه من جهابلة المالكية يقول التيامن سنة لأن الأشعاصم كان يفعلها ويداوم عليها في كل أحواله تقوله يحب التيامن في كل شيء تنزل هذا التيامن منزلة السنة إنما جعلها المالكية من ضن الفرائل لتحقق الأمر وهو ألا نفوت الصلاة على من خلف أهدك فالأصل فيه أن تغسينا يديك وسمنا الله عباس يقول نبدأ بما بدأ به الله نبدأ بما بدأ به الله في ماذا؟ في أحقية فرطي الأشياء إن الصفا والمروة من شعائر الله من أين تبدأ السعي بين الصفا والمروة تبدأ منا؟ الصفة لأن الله قد من الصفة والمروان والنبي الله تبارك للعقول إذا قمت الى الصفة اقتلوا وجوهكم وأيديكم وانسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعب وأيديكم إلى المراطق وأرجو لكم إلى الكعب. بمعنى نبدأ بما بدأ بهذا الوجه واليدين ونصح الرأس ونغرسم الرجلين لكن لاحظوا معي هنا قال فاغشلوا وجوهكم وأيديكم أي يد المقدس في الذكر جمعهما معا لك لا يستفاج من الآية فرضوا التقليم ولكن نعم نعم ظنية الدلالة لما نعرف في قطعة الدلالة فذلك الله فيه. ولكن المشائل التي تأتي ظنية الدلالة تصل فيها الناس عسلم إما بقال أو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالنيام والحديث الذي أثير عنه أنه كان يحب الآيامن في كل شيء إذن حب النبي صلى الله عليه وسلم بالتيامن في كل شيء جعلنا ننقدم اليمين على اليسار إلا أنه لما لم يريد في القرآن ما يثبت فرضيتها ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت سنيتها وتحبت سنيات تتكون واجبا كان الاستحباب فيها لإدراك الفضيلة فمن قدم اليسار نيسيانا مثلاً بسهلاً ناقل الغمدة فقد فاتت الفضيلة ولكن وضوءه صحيح هل يعيد؟ لا تصلي ولا يفيد إن شاء الله السواك ويستحبه أن يكون بعود الآراك مهي وهو من المستحبات التي تواثرت في فضائلها الأحاديث عن خير البريات محمد صلى الله عليه وسلم تعمل فيك <تصفيق> هنا السواك إما أن يكون مع المضمضة وإما أن يكون بعد الانتهاء من الوضوء مطلقا وكلا هم عن النبي صعصنا بل إن النبي صعصنا أحيانا كان يصلي الصلاة بوضوء الصلاة التي قلت لأمره تأثير وإرادة أن يعدمه الصحابة فإذا وقف ليصلي أخرج من جيبه من جيب, هو اللي كان, من جيب هو هو كان عندهم الإضاء يلف واحد نسمنا نسمنا هذا اللي بقى هنا يسمى الجيب هذا يسمى الجيب هذا هو الجيب اللغة. الجيب هو ما جاء ليجوب على الصدر لذلك قولنا الله تبارك وتعالى في حقيقة الشجاب على جيوبهن يعني هذا هو الجيب هذا. شكراً لكي تتضرون هيدا من هذه الحفلة اللي خير البديات محمد صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ترغيباً باستعماله وقد زالت الآتاء عن ثلاثين من الصحابة منها عن أبي بريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا الحديث أيضا يستدلمون به في جوال استعمال السواك لصا أمي كلمها في بريض كل مصدر لولا أن أشق على لا لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وكل صلاة مستغرقة لم يقيل المسيش حديث قيل ربنا تقيدها الفعل لكن قال العلماء في شدات بجواز استعمال أتكوا ما لم تكن فيه لكها ما. وفي مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يشتاك فيتوضى يشتاك فيتوضى ورد, ورد على أن يتوضى فيتوضى وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان أحب عندي أن تبدأ بالسواك ما ليش السواك هو استحتاء دقايا الطعام في الأثنان فإذا استحتها بعد المرمضة يسهل أن يفرج ما فيها بين بيني وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لولا أن أتق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء مع كل وضوء عند كل صلاة هذه كناية لأن كل صلاة إلزامها كل وضوء فجاء الترميم هنا عند كل وضوء أو مع كل وضوء مع تفيد المعية إما بمناسقة الابتداء أو عند المضمضة أو بمناسقة عند الانتهاء عندما تفيد هذه كلها معية نصوش يرسل ما بين فعله وضوء في عمله السواك طويل فقط باش, باش تحقق لك المعية نا. قل مرسأ صرت مع أبي مع أبي إذا أزم المعية المستوية ستكون فست واحد لكن إذا سبقته بلس دقيقة بسي سيرت مع آله لا بأس قال ابن هذا الحديث يدخل في المسند لاتصاله من غير ما وجه ولما يدل عليه الغابة هذا ابن عبدالبر من المالكية الكبار في الأندلس هو صاحب كتاب الاستعاب كتاب الاستذكار وكتاب, وكتاب الكافي في جد أهل المدينة وهذا الذي آثره أهل الأندلسي في سهم مصطعر إمام المالك وسهم فقه الإمام المالك لذلك نرى كثيرا من الخلاف بين ابن عبد البرد وبين القاضي عبد الوهاب المالكي أيضا باعتبار أن الإمام آه آه هذا الإمام هذا الإمام عبد البرد من رواب الحديث ف ذهب مسكنبه في الحديث واعتنى بموطأ الإمام مالك عناية خاصة وقد مهد له كتاب تبهيب في ذكر ما في الموطأ من الأسانين وذكر الرجال عليه من أثر واعتنى بلعناية خاصة يعني لا يستطيع أحداً أن يبلغ اجتهاده هذا ابن عبد الله رحمة الله عليك من ذلك حينما سردنا القوية في أخيرات المالكية نرجع دائما إلى أدن عبدالله لماذا؟ لأنه يقدم رواية ابن شهاد ونحن نقدم رواية ابن قرس قال الشافعي وفي هذا ذليل على أن السواك ليس بواجب وأنه بسيار ولو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق إجراء صح إنه شمدية رحمة الله عليها فساقه لفض الإمام الشافعي رغم أن الإمام الشافعي عند بعض تشددات لما يقص العبادات مثل الإمام أحمد عنده تشدد في غيره وكأنه ملكي عن التشدد مع ملكي فساقه ليعضل بها ما رأاه الملكية من عدم وزنه نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للسم مرضاة للرم الراح... <تصفيق> <الراحطي rubber> نعم وهذا الحديث هذا أخذه علماء الطباء وعلماء اليوريان وعرادوا أن يشطنبطوا منه ثوائد السواك تبلغوا إلى الكثير كثير من ثوائد وعرضوها في مجلة العجال التي تصدروا كل نعيش بسنة بعض القنوات وتجدون في الانترنت كيف ان السوى مظهرة بالثم ومظهرة بالثم ومرضعة للرب ليش؟ لان الانسان حينما يكون مستاكن يظهر ثمه فاذا قرأ القرآن او دعا او تكلم بطيب الكلام تسابق في الملائكة على كلامه تجعل له في السماء مصعباً النوم فراه الملائك الذي يصعد الكلم الطيب إذن والعمل الصالح يطعب أي من خلال هذه المصارب لذلك عبد الله القول قبل عبادة الفعل لأن القول يشك للفعل طريقة القول يشك للفعل طريقة ومن أجل ذلك يقدم على فعل الصلاة قول الأبان في عواخي السبعينات عقد مؤتمر في القاهرة برئاسة وسامة الباج وكان نائب رئيس وكان ناظر وكان رئيسها من أرمسطور الذي يقال أنه أولاً وما عارض له على صفحه ونزل مين أنستروم عقد أول مؤتمر له في نيور الثاني عقده في لندن الثالث عقده في موسكو في مجلس الدورة والرابع عقده في القاهرة حيننا وصل إلى القاهرة وعقد المؤتمر وكان أسامة الباز في نأل الله على المفهوم الاشتراكي حتى الصلاة لا يصليها فالآن الحمد لله رزع إلى قدامة الأنفين وبدأ يسكن بثمين مرعاً من يعزي يبيه فبعاً يسحبه جلسوا وتحدث دين أمسترونك بحديث المسر عن رشته وقمر وعن مفاهيم يوجد في مصر والعرب كثير من مواد الفضاء الذين لهم الإيمان بهذا المثال بدأ المؤتمر في الحال صباحا وسيدوم أربع ساعات بلا مقطع وفي وقت الظهر انشق الأذان من المساجد يسبب. هؤلاء المصريين أعطوا بصوته المقريم و هؤلاء المجاليين جداً لأن الناس عصمس حبذا الناس اللي غير ذنبه هو اللي يستطيعون من الصوت دياله باش يجبذل الناس و يحبذل الناس و يتغذل الشياطير لما رأى هذا النعمار و صوته جهواري إن شاء الله و مع ذلك قلبه علم بلالاً هذي التلمية أنجر. أنه هو الذي يقول فعلاً كان صوته مطيئاً جداً وترك له شرية أن يتغنى بالأذان لا أحسوه وقال بأن أذان شخصي أنا مغريبي لأنه ليس لأنا إشهال واحد إشهال كان جميل وفكاً والقرآن مثل منزل لا يوجد لقرآن مفي مغريبي ولم عند الله واحد والأذان ما عند الله واحد لأنه ليس لن نسفع هذا الشيح لن لا يجب أن يطلقها على العمود فانطلق الأذان يشفق علينا السماء وصنع أمستون ذلك النماء والسوم تسكت وخيم على الحاضرين صنع رغم الأذان يصبح حتى أتم المؤذن أذان يحفق قال أمستون بعد ذلك سنعتني ذهب قال اكسن لكم ان الناس سنحسوا في القرآة الناس يصعد الكلمة والعمل الصالح ويشرع السواك على اللسان قولا <تصفيق> وعلى الاسنان عرضا وفي, وفي ذلك حديث موصل عند ابي داود في المراسيد وله شاهد موصول عند العقيلي في الدعفاء كما قال الحافظ ابن حجر ورواه عن عطاء عطاءني ابي رباح قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شربت اذا شربت فشر فصا واذا شربت فاستف نعم هذا في شيء ان شاء الله في اداب الشراب اللي ذكرت وجوا الصواب في من اداب الشراب السفر مخلص عاط من اداب الشراب الشراب اداب جميل في اداب الضيافه واداب فَإِنَّهُمْ لَكَانُوا يَسْتَخِفُّونَ بِالَّذِينَ كَانُوا يُنْذَرُونَ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا إذا أطلقته فرساً احتقال أهل العلمين اشتي إذا كنت معك صديقاً فإن شاهدت فإن شاهدت هذا الرجل طويل إلا هذا رجل قصير قال تطبيقه ربما تطبيقه أنت قصير أو أنت طويل ولا. لا يعني لا يورده ذلك قال تطبيقه ثلثه فكيف إذا قلت فيه ما يفره أن يسمعه لو كان خاضعاً صحيح ذي سناناً؟ لذلك لا يشبه فينا شيء حيوان إلا اللساء يشبه لسان الزفاح إذا كان نظمار لا. والسواك من باب التنظيف لا من باب إزالة القادورات لكونه صلى الله عليه وسلم لم يختلف استعماله كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتاك بسواك الرط قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أعب, أعب فيه في فيه كأنه يتهوأ وبوب عليه المصاري باب السياك الاتمامي بحضرة رعية نعم <تصفيق> وأيضا أن آخر آخر ما فعل النساء في حياته السواك هاتائشة رضي الله عنها رأيته ينظر إلى السواك فعليمت أنه يطلبه قالت جعلتني في فنه فكان من كمال وقال... حسين وشرف انت جعلته اركبه في فني وركبوا بدعائها وجعلته في كن فكان اخر ما دخل جوف رسول الله هذا البركه في ساعات ال 266 كثير فرض الموائد ويستحب بعود الاراق من الزيتون والنخيل قال ابن الاصل في اسقيه عود الارط والا السوا يصلح بعود الاراط وبغيره ان لم عود ارط لا تنبلته ارضنا لذلك مشتريه كما يشتري من يقرب الذهب للذهب برنين الشافع رحمه الله عليه حين قال سافر تجد عوضا عما تباركته وانصب فان لذيذ العيش في النصب واصبر كطرم القلم في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب بمعنى الحركة هي التي تجعل تعطي الشئ القيمة سألنجي أقول لك الذهب نحن نمشي عليه إن كنت تراب إذا أحفرت شي شوية واستخلصت مزين وتلقى تلقى تراب تراب يوجد في الأرض بمقادير دقيقة جدا يعني أي تراب, أي تراب مولود فيه نسبة ذهبي، نسبة الذهب نرى نسبة... لا يخلط طراباً من ذهب كذلك المال خلق... خلقه من طراب وفيه ذهبي، واحد نسبة ذهبية، واحدة نسبة قريلة، واحدة نسبة ذهبية لكن إذا فتش الإنسان عن هذه النسبة أضرازها فإذا أضرازها يعتنى بها، يعتنى بها بالتبعاء الذهبية إذا قل ما في يميت شعلات ذهب مستفتوا هو فهو ذي في عيش الفحم لا يصبر منه إلا الدخان قال ابن الحاجب ولو في اصروحه الا ما يجد في مسائل الدلاله ولو في اصروحه لم يجد ما, ما يستنكو في مسائل الدلاله وفي باب حديث يذكر من الدلال هما دعنا نسجل كتاب عمل الاستدلال لمسائل الرساله كتاب الابزير قال وفي الباب حديث من أعطوك إصدار لك إسم دار الدرقاوي في لك إصدار إصدار بيته إصدار بيته نحن وكان يأخذ فيه مجلس الإملاء على سنة إمام العساكي مجال الإملاء منذ الإمام العساكي لم تحشي إلى محشيها إلا أبو الفير نحن بسمه وكان يلقي في مجلس واحد ثمانين حديثاً بسندها بأسندتها ومثومها وطرقها ويقول عليه ويقول عنها ويقول فيها الحافظ من حجر وكان الشيخ عبد القادر التميمي نجيب بن عابد و الشيخ محمد المقالي الان عنده 120 يعني المعمري المرابطي والحافظ ودرسنا عليه الدرسان التاريخي اا الحديث ما عرفهم غموني يعني قال الامام جابر رحمه عليه يقول ما بي من عيب ولكن عيبي مطلعيه الغرب فلو ويد في الشرق لما لما نجمه ولكن تغرب عن يم الشمس فيكون الظل هو اللي يسترهم وكان في مجلسه هؤلاء الطلبه وجهة الشيخ المصلي يملي عليهم احاديث من هذه الكتب لا باسناده هؤلاء رسول الله صلى الله وكان يكثر حين لمت غوي تعوي الطلبه من لا ال الخرك اللي عليهه من ثلاث ففق اللو صل حديث اسم مسلسل كأتان بهذااتف النة بالحديث هناك حديث ممسسل بالأين حديث مسسل للمصافحة حث ممسسل بالأولية حديث مسسل بالمام حث ممسسل بكل مثللا حدي مسسل للمصحة وهو حديث أناس في مسلمة بخت فيين غطف حصصل الأك قد صح لصلة قَدْ تَنَانَ تَسْتُ حَرِيْنًا أَلِّيَنًا مِنْ كَفْتَ بَصْرِيْنًا فالذين يرونه يصافح تلميله يقول صافح لم يؤنس وأنا أصافحك ويرويه أخر عن أخر بالمصافح يسمى مسلسل بالمصافح وأيضاً المسلسل بالعيد الذي سنعه الصحابة الرسول يوم العيد حينما قال لهم لقد مجتمع لكم في عيدكم هذا عيدان حينما زأيهم العيد يوم الجمعة فمن شاء الذي ينصره من الشائف يسمى جمع ويذهب الطلاب في يوم العيد ليسمعوا هذا الحديث من الشيخ يقول سمعته يوم العيد كان سمعه الصحابة عن رسول الله يوم العيد مسلسل سمعه فنان عن كلهم سمعه يوم العيد كلهم يسمعوا هذا الشيخ فيه ومع العيد وانفرد الإمام أبو الطائب أحمد الصديق بحديث اسمه الحديث المسلسل بالمرض وليرويه عن ما الشوكان يغيره بطريق واحدة هو يقول حدثني الاعرب عن اعرج عن ازرب عن الأجدد عن اعمج عن اكحل عن اكهل ان الوزر ان الاوزر الى اخره وكل شيء شيء مرض رنجلي لم يحدث الى منقصه عند منقصع اشماءه في المستسد المرض اعيدها منتهى قال له الشيخ البقالي قبل يمشي قناه في أي مستشفى روىت هذا الحديث لأن لا يمكن أن يجتمع هذا الثاند إلا في المستشفى أهلا بالمعضب في مسارك الدلالة وفي الباب حديث يصمت للسدلال أخرجه أحمد عن علي رضي الله عنه أنه دعا بتوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا فتمضمض فأدخل بعض أصبع أصبعه في فيه وقال هكذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الإمام علي ربي الله تعالى عنه أرضاه وهو أشبه, أشبه الناس برسول الله أساسنا من حيث النسب وابن عمه الناس به وإن شاء الله نحبه لأنه من الآل البيت ونحبه لأنه من صحابة الله ونحبه لأنه مسلم ونحبه لأنه الخليفة الرابع ونحبه ونحب عناءه ونقربهم ونجعلهم حجة لنا عند الله الضوارك وتعالى ولكن لا نشغل حتى نور هي أنفسنا عن استدلاب أنفسنا للحزن عن ما وقع بهم الصحابة وهذا ما يجوز مطلقا واحد عنده الخضر مديل وعنده السلابيل وعنده الولاد يربه وقيت كي ضرب رأستي قد رأى قتله حسين ما قلت له حسين؟ لا قلت له ما قلت حسين؟ يعني في التاريخ هل يستطيع أحد أن يثبت منه وقاتل حسين؟ مطلقا عندما تتبعوا التاريخ تظهروا بأنهم الشيعة هم اللي قتلوا أجدروا تظهروا تظهروا التاريخ لا تظهروا شيء حديد كيف حدثين الثقة عن الثقة أو حدثين صادق عن مصدق كيف حدثين هم الله الناس أسئل أبو حنيفة النعناج عنه شيء واحد تظهروا و... سأله عن النبي جائز من المدجوستة الأيام وهذا أحيب جاء قال واحد من الأحناس جاءه واحد من قال له النبي ذو حرام قال له حلال عندنا قال له حرام وهذا الشافعي متهور لكنه ليس محدثا ولا علم له جاهد قال ألا ديك دليل؟ والجاهدة قد نجد الدليل مش بحال العالي إذا ما عدت دليل قد نجد الدليل قال حدثني سمعان عن كنعان عن أبي عدنان أنه كان أنه رسع صحيح طبعا اختلق من لماذا أتخلق؟ فأنا حدثني كداب عن كداب عن أبي طراز وضج مع رأس كلها قد نخل فيها قال ابن بني العيد السر في السواك عند الصلاة أننا مهمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة تمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة صح؟ الصلاة؟ هي أفضل مكان يمكن أن يتجمل فيها, فيها. لأنك ستقف بين يدي الله تقف بين يديك وبشر قربها مليان ناداك شيخ تحبه وتجده وتحترفه تجده جدي وتتمنى أن تراها فناداك لتمثل بين يديك ترمى الساعة تقتشم تتضيب فهذا كرامة لهذا الشيخ تتحق وإذا ناذك الوجه كذلك ساعة وإذا ناذك الملك كذلك تحق معناه تتعد لقائه الآن نبي يناديه ملك الملك خالق الذي ترتج الجبال إذا ظهر عليها فلما تجلى ربه للجبل جعله بكة وخرى موسى صاعقة ليس لرؤية الله ولا لك إلا رؤية من تجلى على الله لو كشف الله وجهه للدنيا لخارت ولمبكت ولمصارت هذا المطار أنت تقف بين يدي هذا العزيز الجبار الذي تعل له الإقاب يوم القيامة تقف بشيء من الإكرار وشيء من الضار وشيء من الإقبال وحضور النفس وحضور الجسد وما هوغو والتشتت والتوهان و... وهذا الوقوف بين يدي الله وتعالى والشر فيه اكثر ان يكون كل شيء كيعتني به كاين العباده كل توكوزك خليك فيما رأى الربا الربا سكرة يكون هذا الفيرني ويكون الجلسة 40 سنعة بيسوب ويكون بحث السيارة سبيرة تعرفوا أن الباخرة لا يمكن أن يكون سكرة واحد أقل من 40 سنة لأن هذه السافلة بشتم الشفس وزاد الشروط رأى تسير فوق الناء والناء تحت هنا والنار تحتها بحر كما قال لساس لا يركبن أحد البحر إلا غازيا أو معتمرا أو في سبيل الله أو حاجة او في فإن تحت البحر نار وان تحت النار بحر تتقل دخلت شكل تاع شي حاجه مرقوعه ليك في الضغط تتسوج وتجني سميت تقول الجني سبحان الله هي بجوع كبير المرض يقتل هذا الشيء اللي ما جاتش معوضه علاش حنا الناس يهضروا فيك إذا كنت من الحشوية قليلاً تثبيتها تصيلوا لماذا؟ لا! ما تقول؟ اختخارنا أمام الله إذن افتخر أمام ربك فحابي ما قال قال لا إن ربي معنى هذه مراأثة لله لا أرينا ربي ما أفعل هل يقولون مراأة لله ليس مشكلة لكن أن تجعل الذي يراك هو الله هذا هو عين الإخلاص هو الرياض ينقسم قسمين رياء للناس و رياء لرب الناس فالرياء للناس رياء و رياء لرب الناس إخلاص إخلاص إطلاق لأن المفد بالحزر إما تقصد بها الناس شفوق و يتقصد بها الله شفوق و كلاهما تري إما أن تري من لا يسرم ليملك الجزاء فتري من يملك الجزاء وهو الله تبارك وتعالى لذلك بما يجنفر التسطور كيفاش مرسو باش نقفق بين يدي وقيداش نتعطروا بش نتقو بين يدين وقيداش نتضعوا بش نتقو بين يدين فرجلنا ان احتفت يام عنده شروط شروط دقيقة جدا وعشرة شروط عشرة اشياء لا تجوزوا في الصلاة عشرة توقف اللباس لدى الصلاة خذ بلا التباس متنبسا وغير ساتر كذا منسدلا ومسدلا سناخذة منكافتا وتوقى صغرات الحارب إلا أصابعا ومقصبا بغير اصطابغا بحضرة أو صفرات والخلف فيه ورد تثبت وكره محددا لأنه يصيف حجم عورة تركنه واعلن بأن موقف الصلاة بين يدي ربك ذي الهبات لا بأن يولى بالتجمل في حضرة الله الأجل الأكبر ترتيب في ما بينها وترتيبها مع الفرائض هذه انتقلنا الى طبيب الاخرى ما. ترتيب السنان فيما بينها مع بعضها وترتيبها مع الفرائي نستقنى ذمة المساء يندب ترتيب السنان فيما بينها فيقدم غسل اليدين الى الكوعين على المضمضة ويقدمهما على الاستنشاق وهكذا وقوله او مع ما يجب او هنا بمعنى الواو ايو ترتيبها مع ما يجب بحيث يقدم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق على غسل الوجه ويقدم مسح الأذنين على غسل الرجلين قال في التوظيف وفي المقدمات ظاهر, مض... ظاهر موطق أنه مستحب لأنه قال في من غسل وجهه قبل أن يتغضمط أنه يتغضمط ولا يعيد غسل وجهه قال ابن تركماني المذكور في الكتاب بالواب ويلا تقتضي الترتيب ثم فحوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زين لا يدل على الهنوب وقد اتفق الشافعي وطسومه على انه لو بدا من المرقط الى رؤوس الاصابع فتلما لم يجي اسمه انت كما الشافعي اتفق مع خصومه خصوم حنابل بن علي ان الشافعي في خصم حنابل بن المذهب يتفق يخ... مع ذلك بعض الشوافع وكانوا متعصبين فنضرش على الإيمان الشافعي نضر الأتبع الأتبع دائما أملك جير المشاكل كانوا مبعصبين بهابهين على حساب الإيمان الأحمد وبعض الحنابيل كانوا مبعصبين بهابهين على حساب الإيمان الشافعي نقول بكل ساعتي يعني يكون ساعة الصدر أن كلهم يسيرون نحو الله وفاقه في الدين بحسب ما يرونه وإستهابه وأي واحد اقتديت به لك الهداية المطلقة إن شاء الله فوضع حنابلة في الإمام الشافعي حديثاً من موضوع هذا يظهر في أمتي رجل اسمه محمد بن إدريس أسر على أمتي في إدريس ووضعه في الإمام الشافعي محمد بن إدريس شافعي وكان السوافع يقلني أبي حنيفة أبو جيفة وهكذا يعني بعض الأجزاء الحديث تضع للتعصم المنهي هذا لا يجوز مطلقاً ولكن هنا قد اتفق إن الشفيع وخصومه عندما يخالفه في المذهب على إنه لو انتكت الإنسان معنا نحنا كنا نبدأ بالوزحة الرجيم لكن لم يجب أن نبدأ ثم, انصح ثم, ثم قلت أمسح في الرأس ثم قلت أمسحه قلت أمسحه ونحن نظر ما يره هؤلاء لاش. لأن في هذا العصر الذي داوم عليه منذ طرد عليه الصلاة لم يكن بالانتكاسبة هذا لم يكن بالانتكاسبة نقل حينما يصلي الإمام يصلي صلاة الإشارة بعد الفاتحة في الركعة الأولى قرأ جزء من سورة الذقرة في الركعة الثانية قرأ المعودات هل هذا صحيح الصلاة؟ نعم لكن لو فعل العكس انتكت ويسمى بالانتكاسة قرأت الركعة الأولى المعومدة ثم قرأ صورة بقرة ورد عائل الخلف هل تصح في الصلاة؟ نعم تصح ولكن لم يعهد إما لا من النبي ولا من الصحابة علنة. إما أنه فعل فيكون هناك حرج يوقع الإنسان نفسه في الحرش الأفضل ماذا تفعل؟ أن تشير على خطة حبيب صلى الله فقال اتفق الشابعي وقصومه على أنه لو بدأ من المرفق إلى رؤوس الأصابع جاد فلما, فلما لم يجد الترتيب هنا مع أن الظاهر من قوله تعالى وعيديكم إلى المرافق يقتضيه فلما لم يقتضيه اللفظ وهو ترتيب الأعضاء أولى أن لا ألا يجب وهذا إذن في حقيقة اليد قال إلى المرافق وشان بتنسي المرافق ولم تنسي المرافق ولم تنسي المرافق نفسه هنا هذا أيضا فيها مضبين فوقها يجفت كلاهما جائزة بدء مسح الرأس من مقدمه وهي أن يبدأ مسح رأسه من مقدمه لحديث عبد الله بن زيد بن رضي الله عنه يعني يبدأ من هنا, من هنا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأجبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه م. تخليل أصابع القدمين وقد تقدمت أدلة ذلك عند غسل الرجليه فانظره هناك الآن لا. نمت رهت الوضوء ونزيد حينما ننتهي إن شاء الله مبتدعات الوضوء أظن الناس التي ذكرها لأنها لم يذكرها إمام العاشق رحمة الله الناس لم يذكرها إمام العاشق لصفاء الظلمة أن نربع بالمسلم أن يبتدع في الديه ولكن حينما تظهروا البداية يجب أن تنبه مثلا كينا بعض المسائل الذكر عند الوضوء جعلوا لكل عبو حينما يقصل ذكرا مخصصا وهذا من يريد أن يشعر لذلك ذكرها ذكرها ذكرها ذكرها ذكرها قال الناظر رحيم الله تعالى وقولها الزيد على الفرد لدى مسحين وفي الغصد على ما حجده وعاجد الفور بالما لم يطول بيسر الأعضاء في زمن معتده ذكروا فرده بطول يفعله فقط وفي القرب هو ليكمله إن كان صلى بطرة ومن ذكره سنته يفعلها لما حضر نعم هذه بعض المكروهات التي وردت في الوضوء ستريد من شعبك معيات الزائد على الفرض في كل شيء مبنون الزائد على الفرض في كل شيء مبنون إلا ما فحى الانتفال بهم ولكن الزائد في الفرض على عدد العدد الذي يشح به ممنوع لا يجوز مطلقا مثال شرع الله لنا خمس صلوات نتعبد بها ربنا فرضا فهل نزيد السادسة؟ لا لا يجوز مطلقا لا يجوز أن صلاة سادسة ونسميها مطروبة لا يجوز ولكن هل يجوز أن نصلي النافلة؟ يجوز أن تصلي النافذة صلي لا تسميها طرقا فإذا ألزمت نفسك فت صلوات وجعلتها مفرورات كلها فقد ابتدعت في الدين وهذا لا يجلس الآن في داخل طرق أقررنا بخمس صلوات لأنها التي وردتها صناة الصبح ركعتين هل يجوز أن تصليها أربعة؟ لا صلاة الضوء الأربعة أيها الجزء أن تصلي أخمس لا إذن الزيادة في الفرض الزيادة في الفرض بنية الفرض بدعة والبدعة تسقط قبول الفرض وتكون في الجثور أما الزيادة على الفرض وليس في الفرض الزيادة على الفرض بنية الغلوب هذا الشيء رجع ماشي جاء ثلاثه نفر الى النبي صلى الله عن اخلاق النبي عن اخلاقه ما هي اخلاق النبي ما ما تعمله سالوا الابوته زوجك اجابوا جاوبوا قالوا النبي يفعل كذا ويفعل كذا شددوا الشروط بشكل لم فكانوا ثقال لهم قالوا بشكلين إنه ليس عصم غفر له ما من ذنبه وما فأخر بمعنى أخاق لهذا الشيء سينفعه لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه أما نحن أرى بشكل العين ما نعرف في قمال من ذنبه واحد في أخطى الله أما أنا ولا أنام يعني أقوم بي ولا أنام أبدا ثانقا وأنا أصوم ولا أخطر أبدا فقال ثالث وانا اعتزل النساء فلا اعتزوه في الارض لول في شوية متشا ثاني ايضا تقول ثالث هل ورد في النصوص ان اعتزل النساء سناء او فرد او عبادات نساء قال حب ببا الاي مدنياكم وذاكرا مدنيا قال النساء الطيب والنساء وجو هي في العين في الصلاة ان هذيك المسالة باش الطبيعة الانسانيه الحقيقيه شنو هي الطبيعة الانسانيه الحقيقيه هو انك ما تخباش ما تخبش الحقيقه ديالك الحقيقه ديالك اللي كتعتبر عنصر طبيعي وهذا كيتضمن حتى الغمض يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والقويلة وابعته مقاماً محموداً ثم صلى الله عليه وقال حلت له فتاعة الله الحديث ورد فيه وبعضه من يزيد لا تخذك المعاد ولا تريد في أي حديث ترجمة نانسي قنقر بسر الناظم رحمه الله تعالى أن الزيادة على الفرض أي على القدر المحدد في المسح والممسوح سواء تعلق بالفرض كمسح الرأس أو السنة كمسح الألمين أو القدر الممسوح منها أو تعلق بالغسل والمغصول كالزيادة على الغصلات الثلاث في المغصولات كالوجل واليدين إلى المرفقين أو الرجلين مكروه قال مياره قال في التوضيح والكني المقدمات ان عبد الوهاب واللخمي والمالزي قالوا بل سمنعوا ونقل شد على الملك ونور حب والقاضي بمدد اتخله المذهب المالكي للامارات واللخمي يدل الشعروي والناجري قام ضمن الشماري فالمجري والمجري مذهبنا من الذي لهذا امير الشيب وهذا من كبار فقهاء المالكي وكان عنده حب تحليات شديده وخلف هو مالكي قضيه الشماله صلاه واش غادي نقراوا بين السيد هاد الحلمان قراش قاع ديال كبير طبعا جات للمالكي اا قال انه لا يقرا لها عنده حديث صحيح هذه السنه على رسول الله صلى نحن ولا بأس الله والشافعي له دليل على أن من لم يقرأ البسمله صارت صلاته باطله لانها آية من الفاتحه عند وقال ذهب بعض اهل العده ايه مستقلة. فصارت من لم يقرأ بالبسمله التي الكتاب فكأنه فرك آية من الفتح وطبعاً الفتح رقل من أكان الصلاة عند منيع من المذاهد الإمام من باب الأحتيات ماذا فعل؟ كان يقرأ البسملة سراً في الصلاة الجهرية فلما قيل له في ذلك قال البسملة في مذهب الإمام المالك حرام أم مكروها؟ قال له مكروها قال ومن لم يأتي فيها في إمام الشافعي كيف الصلاة وقصة واضلة قال لا أن تكون صلاة مكروهة على مذهبي خير من أن تبطل عند الشافعي في الاحتجاد قرأها سراً ولم يقرأها زهر قرأها سراً لإحترام مذهبي وأتى بها الاحتجاد من هذا الشافعي وهذا تكون كوي جداً طبعاً ما يستهد أنه وصل مرطباً في احتجاد أما نحن لا ما علينا إذن نسمعه مكافة إذا جاء واحد عام يجتهد فلا قد يجد الكارثة <تصفيق> قال أنصاف العلماء أنصاف العلماء إذا قالوا مالوا فمال الناس معهم فإذا مال الناس معهم ظلوا وأظلوا إذا قالوا مالوا سينارين الشفيعيش ما قال قسم ظهرين جميعا عالم متهتئ وجاهل متنسئ واحد عالم والذي مستهتئر بعيدين واحد جاهل والذي متنسئ ويعتمد عالم فيه التنسئ هذا الحجر ربما في الحجرة الأولى وفي ترى على رأس فيه العلماء طبق الله في منذوب الوزير رئيس الجامعاء أفسد فيه وقد أصدق قراءة المهم في رأة وصلنا قال ما سأكون ذلك وما سنصل لنا ونطفوا قالوا ما سنطفوا ولو لأن تحية تحية نسية حرام يلطور ليس الصلاة إلا أن تجد صارتنا مفروضة إلا أنت صارتنا مفروضة أستكتب صارت سلعاته قالوا هذا الرئيس هو أستاذ من المنطقة الرياضي أستاذ, أستاذ, أستاذ كبير جدا أكتبت فيها هي. جدل لو في العالم بارتي قال لي في جامع علائك في النص قال لي انا نبينا مشينا رمي الجماره واحد الاستاذه قاطر الرياضيات باش هذا <هدفض> هو الشتيرك على الحقنا <عم>. غتمشي للمغرب <سؤال> غتتسيف فوقها يقول باطل وغتجي بالصفيه انا وريت لك السر كيعمل هذا الشيء اللي كيديروه الحجاج ديالنا ملي كيمشيو كل شيء كيف كل شيء كيف كيف كيضرب حتى كلنا خمسه المرشدين تيجي واحد مزول كينظم الهيت كيجاوبوا من قله علمه لا يحس بخفر الجهل كان امام صاحب إعلام المبكري ما اسمه هذا؟ إمام المقيم قال أيها المبكري تذكر جيدا عما تذكر إنك توقع بالميالة عن الله إذا قلت لكي نعم هذا جائز بمعنى آش أنك نقلت عن الله ما لم يقله الله إذا قلت عن شيء جائز وهو ليس بجائز نقلت عن الله ما يخلف قول الله سيكونوا <تصفيق> كذباً عمّا الله فـ سبحان الله واحد كان يرمي الجمارات يجبع يرمي بها كمّل حشكت قلّينا كُلّة بهات الشيطان شمّا شيطان الشيطان الشيطان هي كمية متر كمّل <تصفيق> في شروط ان الماء اتفاق المذهب كله كراهه انه يجاف الشرف الماء ووجه المنع صلو... له <تصفيق> هو طلب الله عليه وسلم على الزياده قضيه الزياده بتفقد منع يعني من وجوه الملائح هو الاحتياط من وقوع الشرف نفس سبقنا قلنا تقليل الماء تقليل الماء ايضا مشروع من الشرعي الذي شرع الوضوء لان, لأن قال سعد بن وعاد حينما رأاه يتوضأ رضا يستعمل ماء كثير فقال ما هذا الصرف يا سعد ما هذا الصرف قال أفل وضوء صرف وفي حبيث أفل ما صرف يا رسول الله قال نعم ولو كنت على مهر جاء لذلك كره الفقهاء الزيادة على الفرد بهذه الـ الـ الـ الوقوع الصرف في هذه الكراهو تكثر الماء والصرف في ان عبد الله بن عمرو ابن, عمر. ابن العاص رضي الله عنه ان الله واحد من عبادله الاربعه ابو مازن الله بن عباس عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو كان الرجل ياتي الى ابن عمر وفقه الصحابه فيسال ويسالونه سؤالا اشفق معلش اصلا كان امام علي الصيرا لكن لما الاطباء بقاسوا عبد الله بن عمر هو تقي الصحابه إمام ابو هريره حديثه كان واحد حديث من الصحابه ابو ذر كان يشوف كل واحد عنده مدرسه ديره خصره تخرج كان يجي الرجال فيسالونه في يسالوه عن امر شيء كله يقول لهم مشو عند عبد الله بن عباس يذهبوا عبد الله بن عباس فيقرأ ابن عباس مش عنده افضل ويذهبوا يرجع الى عبد الله بن سعد يقول جاء عبد بن عمر فاذهبوا الى عبد بن عمر فكنت عبد بن عمر فتدور على العباد وتستقل على ابن عمر فاذا رجع نقول نجعل ظهورا له في جهنم نجعل ظهورا له ظهورا في جهنم فيعلم غلط ويقول اكثر من قوله ادري فإنها نشط الفقيه عبد الله بن عمر ابن رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء, في إناء, في إناء فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا كفيه ثلاثا أي تحققت قبل إدخالهما في الإناء ثم غسل دلاعيه ثلاثا ثم, ثم, ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السفاحتين في أذنه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء واللفظ لأبي داود نعم والحدي إن شاء الله حسن حسنه إمام حتى العناق وحدي جبهه من الحجر ومن تعفظه قد شاء الله الله حسن <تصفيق> ولا لا... قوية فيه هو أن قول نبي صلى زاد على هذا المعنى ما عن الزيادة في هذا ولكن يسمى هدح قضية هدح هذا الذي جاء ليسأله وقال له ما الطهور لما شفه نبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يحتاج الكثير من غسل لذلك غسل ثلاثا لحظة أن كان حبيث جاء واحد فغسله نبي صلى الله عليه وسلم واحدة وجاء هروج فغسله مرتين مرتين وعند هذا الرجل غسل ثلاثة, ثلاثة. هذا الرجل هذا لا صلى الله عليه كل واحد ما يحتاجه وسبق أن نبهتكم إلى أن الغلو في هذه الأشياء غير مقبولة وقد كنت الحديث ثم أتوقفته وعنده وأولئك نفقترهم عند النساء صلى الله عليه وسلم وقال أول أنا أقوم ولا أنام فنقل أصلم ولا أفتر فإذا أعتذر النساء فلنجأ النساء صلى قالوا يا رسول الله عزيز و حتى تتشير قال قالوا أصل إليهم قالوا لهم يا رسول الله عزيز و كذا و كذا فقال معنا نصر ما قال أنا والله مني لأتقاكم لله وأخشاكم لها معناه أخخات بغير تتاقي وتتاقي وتخشاهم تقدرست وصلوا إلى مرتبة وهذا قول من النبي مشرع لا يقولون بأنه لا يفتخر من نسيه لا قول مشرع يقولوا أنا أتقاكم لله وأخشاكم لها ولكنني أقوم وأنا وأصوم وأصطئ واتجوز النساء لي الهقل فما برهيه عن سننتي حتى لي جميل فحصل ان الغلو يخالف سنن الله الغلو في الاستعمال كان واحد داك يخص قال هذا غلو الناس عاشت الهلكه من التنطيط هذا هذه الغلو باش ما تروحوش ان شي واحد الطريقه تاع السنه الغلو غير عند الغلو هو الزياده في ما لا تحمد في الزياده وفي رواية النساء مختصرة قال جاء عرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوح فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوح ولم يريد عليه اصلا أنه زاد على ثلاث ورد عليه أنه وسلم مرة مرة ورد عليه أنه وسلم مرتين ورد عليه أنه وسلم تعلث وسل ولم يريد عليه زيادة والنبي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة مطلقة فلو كان سيشرع للرابع قيل زادها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في قضية ادراك الركعه بالركوع عشان اذا واحد جاء ونقل امام راكع وركع ولكن فاتته الفاتحه هل يمشي يجيب ديك في اخر الصلاه ولا يحتجبها لادرك ركعتها بعض الناس استجدونا بالحديث الذي رواه أبو داود من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وهذا حديث ضعف والحديث ضعف لا يقوم به الاشتدال في العبادات ولا في العقاد قال بعضهم حتى في الأخلاق بعضهم قال حتى في الأخلاق والذين يتجسكون بأنه لا تدركوا للركوع عنده بلائل ومنهم تدعب الله تشدد في كتابه نس الروع في أن الركعة لا تدرك في هذا كتاب موجود وسقد أذل لقل الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا الظهر الشافعي هو الإمام الزهري لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا مقاش يرد عليه فقهاء الذين يقول قل قراءة الإمام قراءة للمأموم لأن الذي لم يدرك حمالها عنه الإيمان ولكن أقوى دليل أقوى دليل على أن من أدرك الركع فقد أدرك الركع هو الحبيب الذي يقول نعم صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وسامع خشفا قويا واحد الأعراب يدخل المسجد ويجاب يجرب شيء ركع معهم ركع فسمع صوت قدريب في المسجد يعني أحدث رجة وضجة طبعا ما خاصناش من هنايا غادي على هذا السؤال هذا غير دخل كيجري حريص على اجر نصلاه ولا النبي عن ذلك اذا اللي كيدخل المسجد وكقول هذا راه شي مشي الحبس ماشي غير عندنا خاصنا ذلك وان المزارد لله فلا تدعوا مع الله احدا كاين شي اخوان ديالنا ما يجيوهم صداع الا في المسجد امراه دير جره عليه في الدار ربما هذا كل شيء يجمع و يتصلي و يتسبح مع الناس يأتي و يفرر ذلك الحنقذية إما مع الفقية أو مع المؤدة أو مع أي وحد أو مع مصبات أو مع مصبات فهي كان يخدم قايد و تقاعد مرض من الثاني لو عن شيء يتحدث بحاكين قال يجب أن نزيد قبل الصبات يقول له أنزل المتاع و هود المتاع و صافي و افتاح لأنه سيعطي الأوامر فقال نفسه على الله أنه يسلق لك ما يجرقه أنا أصلا النفسه ماذا قال له هذا السيد هذا أدرك الركعة فقط وما سلم النبي سلم معه يعني لماذا تفعل النبي قال له ما يجرقه الآن وما نضي زيد أو ما نضي ما نضي سلم معه النفسه قال له نضي ما قال النبي لا يؤخر البيان عنه اقتحاجها هذا قال له جاذك الله حسن ولا تعه. إذ لو لم يدرك الركعة لقال النبي زد الركعة نوضنا كما قال للرجل الذي دخل الاسطو هو يخطبه جلس قال قم فصن الكاتب لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاج هنا وفي رواية نساء مقتصرة قال جاء عرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألوا عن الوضوح فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوح فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم أساء ند الإحسان والتعداد بالعجل إذن أنشمع بين السوء والعدل مخالطة بالسنة نعم لأن لا لا. من شروط حمل الأمانة العلم والعدل من شروط حمل الأمانة العلم والعدل سبنا يوسف عرض نفسه على العزيز على الملك ليجعله على خزاء النصر وشنو الشرط لعطلو أملكهم قالوا أملكهم فنزعني على خزائم مصر اللي حاطير بمعنى أمين عادل في التصرف الحفظ والأمانة عدل السلو عليم كان عادلا عالم سنة مسامة لقلت بنت شعي لأبيها حينما أرادت أن يستأجره قالت يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي بعلمه الأمين في عدله القوي الأمين وربنا تبارك وتعالى يقول إن عرضنا لمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحفظ وأشفقنا منها يعني خفنا منها خوفا شديدا وحملها الإنسان إنه ظرو إنه كان ظروما جهولة ظلوا ضده عادل وجهول ضده عادل فحصل أن شروط حمل الأمانة أمانة الإسلام الدين العلم والعدل العلم والعدل يحمل هذا العلم بكل خلف عدوله ينفون عنه ماذا؟ ينفون عنه تأويل المرطلين وتحريف الغالين ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين يعني ينون عنه تحريف أهل الضلال وتأويل أهل الإبطال فالعالم العامل هو الذي يعرف كيف يسير إلى الله بدون الزيغة نقول هل يلزمنا العلم كلنا نعم الله تبارك وتعالى ماذا يقول ولقد يصرنا هذا القرآن ليس في الذكر فهل ممتكر أليس فيكم رجل رشيد بمعنى والرشد أن تفقه ما جاء في القرآن واشتارد تكون عندك دكتوراه باشتفن فرائد وضوء لا ضروري تكون قاري في مدراسة باشتفن فرائد وضوء لا الحمد لله تعلمنا نحن نضوء من أذاء لا يفقهنا الحرف أميون تعلمنا العقائد من أمهات أميات وكنا في تعليم العقائد أشد من الشيخ ذي الألسن إذن هذا الدين ميصر والله تبارك وتعالى في خاطب الناس كلهم شرائح خاطبه العالم وغير العالم لأن الجهل, شنو الجهل؟ ليس ليس الجهل أنك لا تعرف أن تقرأ أو لا الجهل الجهل أن لا تفقه دينك الله تبارك وتعالى ألزمنا بهذه العفاقات فاعلم أنه لا تعلم معناه وجوب ويشبع لك تعرف إذا ما عرفت إيش فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون معناه لا حجة لك أمام الله يوم القيامة إذا كنا نحن في القانون الوضعي نتعرف دشاطر المنظمة بالأمام ماذا يقولون في البند الرابع الثلاثي من كل الدساطر كأنهم اتفقوا عليك لا يُعذر لأحدكم بجهله القانون هي معروفة لا يُعذر لأحدكم بجهله القانون انت ما يشيك تظرف تيقفون وانت شايك ماذا تقال لك عندك سعون يدنا؟ قلت له ما كان عارفها وما كنت عارفها قلت له ما يشيك لا يُعذر لأحدكم بجهله القانون من حقه؟ لا يُعذر لأحدكم فكيف تريد أن يعضو رقواطي؟ يعني الجهفة تقصر تقصر لكن يُعذار لك إن لم تجد لك معلمات ولكن هل يُعذار لك إن أنت وحي لا لا يُعذار لك لأن الفطرة التي خلقت عليها هو اكتشاف التوحي اكتشاف التوحي إذا قلت قصة حيب النقرى للشيخ الضفين رحمة الله عليه وهذا قصة حيضا يقضى من عدوش أنه ترجمت إلى سعو عشر لغة او أكبر فرنسية اسمها غوبانسونك خوزويل سمسخت أمريكان اسمها تارزا نوعبيلا ما يقول بإذن كما يسمىها إسماءات لها تسمى موكلي إذن هذه هي قصة حيضا يقضى لكن إذا قلتها عن اسم تدل على التوحيد واحفل من شرحها تعفوش كون نبيم الجسر في كتابه القديم قصة الإيمان موجود في المكتابة شيمش كتاب جميل امسح كل شاب وكل رجل كل شايف وكل أستاذ وكل تزميد يكون عندهم هذا الكتاب الطعام اسمه قصة الإيمان لنبيم الجسر نبيم الجسر رجلون يزين الذهب في الأمم عرض على روسيا أن يستري تربط الإيمان بخاري قال الإيمان بخاري اللي كان قوله كتب ذيله أصح كتب بعده لو كان دافع عليه ما حرفنا شيء في المدفون مدفون في روسيا وكانوا كيربطوا تمام الدواب القبر بير دي. ممشينا دين الجسر من روسيا قال له أنا بغيت نشوف القبر البخاري قال له أبعيد قال غير نشوف الطيارة وقالوا له تار عمشت 24 ساعة هنا ثيارة بعيدة ولم يداروا له مشاكل وقال لهم مشي في القطر قال القطر قدام سعى 16 ساعة قال لهم مشي المهم لما مشى هو ممشوا بالثيارة وداروا مساج وقالوا مغير بعد شوية عراجة ما جي المدين يسألنا كان عنده قوة قالوا عندكم يكتب شي عندي ما شي حاجة في العالم المدين كان باقي يسمي عنه في الثقة ما شو يالله يزوله في ذلك الدواب من ثم باقي ونوصلنا بمجلسة عدار الشرق تانوني القرينة هو بيقيم قبر إمام بخاري إلا شعش المترو ما شيء نشور الرجل جامل أربع شرقاً وغارداً جميع حديث نفسه والذي ما كتاب حديثاً في صحيح إلا وصلنا لله التعالي أربعة عشر حديث كل ما يكتب واحد حديث يتوضى ويصلي لله التعالي ويقول واحد دعاء جعلته حجاً باليوم جعلته حجاً باليوم أربعة عشرة ألف حديث كتبات الصحيح بهذه الناية وتشوف نبعها فينشي خطوة ويبقي يجيز خطوة ويبقي ألفين ما تقالوا إلا عبدالخوة فسقط فسقط عشان يطلق الأمة الرمامة وما تتعبدهم تقوم عنهم موازن الرجل الذي احيا السنه نوبيل اتفق يستاف ترجع عندنا للمصور عند الشو اشتهى التربه قلعوها شحال ما بغيتو بالمتر ووزنوها شحال ما وزناها تعطيلكم ذهب وزنه جوج قناطير طبعا هو عنده ركيزه غادي يقول ان الامه الاسلاميه غادي تفرش هذا برسم قال لهم لا تريد أن أعطيه لتصريح كيف ندرس إمام بخاري الحديث والآن قد قدمت الحمد لله وتخرج منها الآن حول الثاني عشر فهو الثاني عشر الحديث والهنود هم اللي, اللي كيف ومنهم إمام كان دهلاوي رحمة الله عليه وبارك في عمر ابنه هل كان سؤال إن شاء الله؟ نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فرضاً من فرض وفراء اللبس علمها الإمام مالك وبالتحديد شيء ما قال إمامه الشارسي رحمة الله عليه من أن الترتيب فرض والإمام مالك عنده ترتيب السنة إذا تحقق أن الترتيب فرض يعود من يعود من آخر فرض مثلا بصل وجه ونزل كيرجع يمسح الراس مثلا كيتسلى مسا راس وغسل يديه وذكر رجليك شنو غايدير كيرجع يمسح الراس ديالو ويعاود يغسل يديه باش الله هذا هو راجع الامر من هذا اصلا في ان شاء الله لكن من اراد ان يتشلا بينهما لا باس شان تدخل تي باش تصلي المسجد باش تصلي المسجد عرك تدخل تصلي لكن تدخل باش ديرك باش ديرك الان دخلتي وعندك صلاه وهي صلاه منتجه صلاه الرغيبه انت في صلهتي اذا هذه فيها صلاه الرغيبه وفيها تحيه اليدين لان تحيه اليدين شنو هي ما تتكون حقا إذا دخلت من الأجل الجلوس إذا, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجبس حتى يصل لي ركعتين بمعنى إذا كان بغيش وبحد الأخار إذا دخلتهم المسجد فأعطوا حقهم قالوا نحق يا رسول الله قال أنت أترك ركعتين قبل الجلوس ركعتين قبل الجلوس ركعتين تمديهم بالأدنى على الأعلى ولحد ذلك أكثر إذا أردت أن تحيي المسجد بأربع بثمان سعال المهم أنت تحيي أدناها فكعتك حتى لا يخلص بالنفس يدخل يدخل يجلس لا ينجر هذا لا بها واحد من المتأخرين فذلك إذا دخل وصلنا واحد يدخل والقل إمام يصلك ماذا يسمى السيد عادي ترك الإمام؟ هذا إذا قلت إذا حضرت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت وفي رواية إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت الآن الصلاة التي تدعوك إلى السبب هي صلاة الفجر فإذا صليتها يعني هذا صلاة الفجر واعتبرت أنك حييت بهذا المسجد جزلك لكن يبغي تتحصر بناتهم تصلي جيد الركعات وتعتبرهم تحية المسجد مستقيمة ثم تصلي صلاة الفجر لأنه لا يوجد زمن محصول لا يوجد زمن إلا صلاة الفرودة أن تتحصر هذا جائز إن شاء الله تصلي الركعات تحية المسجد و تصلي إذا صليت الفجر وأقمتها مقام تحية المسجد جاي ان شاء الله هذا نعم كان شي سؤال فقط ماشي هو نعم نعم قراءه سابقه حاضر ايمان هل يعني واجبك فضل دين هل هي واجبه طيب لي يستدلون بحديث ما مش عارفين له ما لا فرات لمن يقرأ بالفاتحه انفسهم عند الامام الشافعي شتكون تقول يقرا مع الامام حين يقف على رؤوس الاهل في نفس الوقت يمكن هذا راشطه الشركه ان الشئ شنو ادنى فرق انتشيع عنه إذا بالنسب يقرأ من في السكة القردية يقول هذا السكة هذا ليس سر سر أن تسمع عن السكة معناه يتحرك شفتك بالقرآن هذا هو السر أدنى السر أن تسمع عن السكة وأدأك أكثر زهر أن تسمع من حولك من نعم فمما تقرأ الإمام من السعصون كان يقف على رؤوس الآية ويمدها من فتح فتحة بسم الله الرحمن الرحيم أخبره حتى أمين أنت مرافقت. الحمد لله رب العالمين تقرأ الحمد تبع إذا كان الإمام تجاهل تقرأ لكن إذا كان ما تقرأ على رؤوس الآن وما قدقتش فنشمعه النارس سمع الصحابة يقرأون خطاقها لا تناجرون الحقاب فحصلاً لا لا تناجرون الحقاب السبب الفقهاء المالكي والحناب الاجباء دروحة السكتة حينما يختلف الإمام الفاتحة و تقوله أمين تشكتش شوية وهذه السكتة شنو هي هي فرصة التي يقرأ المأمومون الفاتحة, الفاتحة خلف الإمام فرصة يقرأوا فاتحة الفاتحة خلف الإمام عندما يقول هذا لكن هناك من يقول ان الحديث منسوب صلى قراءة عليه في الصلاة الجهريه فقط مثل ما واحد يقرا بنفسه لانهم نسمعه هو لن يسمعه قالوا قراءه الماموم في الصلاه الجهريه هي ان يستمع الا ما يقرا لان احدهم يقرا والاخر يستمع يقول قرانا قرأنا وشو اللي قرأ واحد ونحن استمعنا معناه اشتركنا في هذه القراءة للسماء فقالوا فيه قرأنا إن شاء الله فمن فعل بفعل أول أجزاءه ومن فعل بفعل الثاني لا نقول أنه أبطر صلاة إن شاء الله احتلال كله فيما هو محظور من قولي قوله الفقهاء والذي أحب إليه إلي أن يسكت الإمام تلك السكتاء ليترك فرصة للمصلين بس يجيبوا ذلك ويخرج إن شاء الله بالخلاف ويخرج بالإحتياج الكامل وإلا فالفقها إن شاء الله عنده ساعة كاملة ساعة يقول الشيخ البرهان جعله وَسُنَّ بِبَدٍِّ عَمَّ سِرُّ تَعَوُّدٍ وَآَمِينَ نَاسِبْ بَعْدُ خَفَّقْ سُرُمْدُدِينَ قالت الشرح بيها لا تن نناسبها الجهر من السر إذا كانت جهرا لا نناسب بها إلا هذه آمين وهي الوحيدة من تقال مع الإمامة الشرطي الجهريه هذا على قول ان شاء الله الكل راجع <تصفيق> انه ان شاء الله ناتي بها مع الجماعه ولكن نحاول ان لا نناجعه القران فناخذ يعني نجمع بين طرق ودفع الضرر الذي يوجش على المصالح كاين شي سؤال ف ما <تصفيق> فتلوق يعني فتلوق فتلوق جماعه كتسنين ماشي عفوا شدرك طابق بين شاعنا برغم ان هذه في امام مالك, مالك, مالك, مالك عنده كراهه التنزيل ولكن كاين واحد العارض والعارض حنا ما ينزل ما كاين مشكل نعم وذكروا واحد الجار من الصحابه ورقى واحد صاحبي وصلنا وجا هو يصلي وقالي تصاحبي وقال دخل معاه باش تصلي معاه واش كدير كن نعطيك الاجر لأن الصلاة الجماعة تفضل الصلاة السبب في ٢٢ درجة و في ٢٠ درجة إن شاء الله فإقامة الجماعة خلت الجماعة جائز جائز إن شاء الله جائز مطلقة هل يجب أن يسأل وحدها إذا كنت ترتبط عليها الكارعه ما هي؟ جاءت إلى المسجد لكي الإمام سالة الجماعة له فهو معروف أن الإمام لا يدعو شيء واحد في الإمامة لا يدعو شيء الجماعة في الجماعة لا يوجد الحق المسألة الثانية إذا تقريب الدرس يقال كل شخص يستطيع أن تفتلاجه عليك لأن يجتمع عليك ضررات الدرس الثانية هو أنك قرد الجهر وتسمع من الناس الذين يخفتك لكي يسمعوا هتشوش عليهم وهذا ما جدا إن شاء الله أي ذلك إقامة الجامعة جائز ولكن كيف يجب أن يحطيها كيف سوف الأول وهو ما يقال في الفجري لا يصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلحا لأنه لا, لا, لا يجعل رسولنا لكن هل نقول لا يجوز أقول لكم لأنه خالج أعطيش أنه ما لا يجوز في الصلاة هو أن في الصلاة يعني إذا قلت الله أقرأ لا يجوز أن تفعل في داخل الصلاة إلا ما أخر عن نزال إذا قلت السلام عليكم سأخرجت لذلك الدعاء الدعاء مثل الصلاة وكالدعاء لا نستطيع الصلاة لأننا سلمنا لذلك غير ذلك الدعاء قبل الصلاة هذا وارد قبل الحرام أو بين الأذن والإختمة بالنسبة لي وارد لأنه من مواطن الإجابة الإجابة عند أزلنا وعند أمثننا مثل الملتذى، النذاب الرحمة النسية الحرام، النكة، المساجد إلى غير ذلك هذه الممكن أن تجذب يد وعند نزول غير الأزم نائضا بين الأذان وإقامة أو بين الإقامة واتكبرة إحرام وحينما نقف لنصمر نقف كالصفة نصمر لأن الله يضحك لصنفين من عباده صنف نجالد بسبب الله الأخر حينما يصطفون الصلاة والله الله الناس رضاهم لأن الصفات تفعلهم لفعال تفسر بالأفعال يقول الله تضاكق النساء والسلام ربك عجب ربك رجلان يضحكان إلا الله الله الحك إليهما أحدهما قتل آخر وكلاهم يدخلان جنة معنى هذه ليست في عالم الله قل الله رضي عنهم بمعنى رضي عنهم أو فعل فعلا يرضاه عنهم مفسر عندنا بالضحي وهو التلسم وتفرج الأسارير عند من تحب أن تلقاه طيب لكن أن تلزم دعاء واحدا أن تلزم دعاء واحدة بغرض أنه مسنون هذا ما في جواز لكن إذا لزمته لأنك وجدت في رحل لا بأس إن شاء الله كما نلتزمه إن شاء الله معينة يعني إن شاء الله تعالى صلى الله عليه وسلم أفضل صلى الله عليه وسلم ما ورد في السنة لكن إذا أحد لقى شيء صغير قفها رحت وشغل المكرون له إذا لا يجب أن تربط بالسنيات فقط ما كنت أرى إن شاء الله تنوع نرد تنوع لأن الناس عصمين أحياناً كان يقنط ثم يترك لماذا؟ بشيء للصحاب بأن هذا الناس لازماً فهذا هو الفعل الصحي المسألة الثانية قد كم؟ نعم، هذه سنة سنة واردة لا غير داخل الصلاة قال هذا لي. ليس مما يفتل الصلاة لا يفتل الصلاة هو أن تدخل في الصلاة من غير جنسها أن تدخل في الصلاة من غير جنسها مثلا دخلت أدخلت عليها كلامات ليس بذكر ولا بجوابنا على الذكر ولا بقرآن ولا بذكر هم تدخلت ذلك إذا اختر الإمام له؟ سبحان الله هذا القول يغطننا قد لا لأنه ذكر ولكن إذا قلت يا الله تاكل سبحان الله لأنك أدخلت كلاماً من غير جنسك الكلام النبي يجوزه في الصلاة كيف <تصفيق> حالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الصحابة وبدأ عليهم سورة الرحمن الصحابة ينشتون سكتون كأننا على رؤوسهم الطيب واحد شوية قالوا من صلى الله عليه وسلم إخوتكم في الجن من الجن أكثر وأذباً منكم مع القرآن قال لي الله قال كنت أقرأ عليهم سورة الرحمن فما مرضت بآية فلأي آلاء ربكما تكذبات إلا وقالوا ألا لا بآلائرك ربنا نكنزف لك الحب فكانوا يجيبون فجعل الصحابة سنان قال أهل العلم ويجوز للمصنب أن يقف على رؤوس آيات التي فيها عذاب ويستعين من الله وعلى الآيات التي وعلى الآيات التي فيها ذكر الجنة كذا ويسأل الله من قبلها في نفسها قال هذا ليس في حرج إن شاء الله فهي من القبيل قول آمين وهي ليست قرآنا نعم قالوا أفضل كلام بعد القرآن وهنا من القرآن قد رفت قول آمين وجواب القرآن وسمح الله وحمده وسمح الله العظيم إن رواه إمام بخاري عن تخليه احمد إمام إشكام كما قلنا في سنة غريبة قلنا هذا لكم؟ بدأ بدأ بخاري بحديث غريب وخاتفه بحفرة الحديث الأول رواه عن شيخ حميلي حدثنا حميلي عبدالله الزبايت قال حدثنا سكيات قال حدثنا يشير مساعيد الليفي قال أخبارا لمحمد مراهي التيمي أنه سمع القمة من قصر الليفي هذا الأول أمصاري هذا الليفي سمعت عمر الطابعا من بريقات سمعت من يقول إنما الأعمال بالمياه والثاني ساقه سياقا عن شيخي أحمد إشكب عن أبي هريرا كلمتان خفيفتان شيئت عن لسان تقيل ثالث جيزان الرحمن سبحان الله وحدي سبحان الله العظيم هذا غريب والأول غريب فبدأ بحديث أعمال وخثم بحديث موازين الأعمال أن الدنيا دار عمل والآخرى داروا وزنين العمل ثم بدأ بحديث غريب وانتهى بحديث غريب إشارة إلى قولنا شعصنا بدأ أهل الدين غريبان وسيعود غريبان فتوبى للغربة إذا إن شاء الله حينما أليس الله بأحتم الحاكمين نقول بلاء ونحن على ذنب الشريبين نقول وفي النفس ونقطعوا بها صدق لي نقولها مثل الإيمان أما آمين فهي الوحيدة التي تناسب المقه إذا قرأنا سرا نقولها سرا وإذا قرأنا زهرا نقولها زهرا ولكن كيف نقولها ونختم إن شاء الله في هذا. كيف نقولها ثم تقول إمام شراف الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحن نقول آمين فقط نقولوش آمين يعني ليش لأننا سمع الضال واذا قلو الضالون نقول آمون ما على الموسيقى لا. لماذا؟ لأن الإمام سنان بوران جعبالي يقول وآمين ناسي بعد خفف قصر مدوني القصر هو قصر الحفل وهو حركة واحدة والمد هو حركتين إن الإمام الشاطبي افتعرض جميع المشتقدين الأمين ملقاش فيها المد ما عند الشباب فهو الأمين قال وآمين أمنا فهو الأمون تحمله فمجيش في حاجة عن ذلك سبب من أسباب المدين الذي تمدل بالأبدال ولا بالإعلاف فإذا كنت نقول إما نقول آمين بهمزة واحدة أو نقول آمين بحركتها ولا ثالثة للوجه ولم يقل بها أحد من القراء مطلقة راجعوا للإستراتيجية لم يقل بها أحد من القراء مطلقة وإحنا عين من علموها سألوا قد يكونوا موسيقى ذلك آمين لعم، عندما إذا وفق تأمينك تأمين الإمام وتأمين الملائكة تعرفتها لحظ كبير لكن ملائكة تقول آمين لا تقولش آمين يعني معمرا الوصول لها كان دعوة لديهود معمرا استاذ الله لنا وفق شبك للآمين تأمين الملائكة أبا ما كان كلاما نقول آمين جرح حركة إن شاء الله شبك <تصفيق> شبك ما. العصر، العصر، مع النية نعم. عند مالكنا تصرف الشخص بالخاص في من تشي بالخاص في قصد بطاقه ونيته وجود المصنيه عند مالك بنيه الدخول نعم شرط وليست واجبا هذا القول اختلاف النيه يعني خلاف شرط وليس واجبا بمعنى ان الامام اذا كان يصلي العصر يدخل مع الإمام بمئة الظهر يدخل مش مع الإمام بمئة الظهر لا يوجد مشكلة فإذا أتم الإمام قام تصلي العصر مراعاة للتخطيب إن شاء الله هل أنتم؟ لا بأس إن شاء الله لا بأس بهذا إذا كان عليك الظهر وقتل الإمام يصلي العصر تصلي معه جمعة لإدراك الفضيلة لكن بنية أنك تصلي الظهر لأنك إذا صلت العصر بمئة العصر عندما يختلف سيكت نوطس للظهور وتعود للعبس فتدخله مع بنية العصر بنية الظهر وإذا أتمتوا ستل العبس كان واحد المشكلة وهو أنه إذا كانت عليك المغرب والإمام يصدر لأشا مع مكتبش لأن المغرب فيها ثلاثة ولأشا فيها أربعة هي الوحيدة التي فيها تداد لكن هو جدولكم ما باينش هناه و انك كل نهار دائما مصلي صلي و تاذروها لنا نزيدها فاذا اتمنى مما تزيد مهرب صلي سل ماشي لمن هذا الشيء لمن عنها ماشي اللي خلاها كيلعب دومينو ولا بارتي تا فتلعاد. لا هذا التعافي كذلك خرج الوقت ديالك هذيك ترابي تقسم شيء بشدة على التين ويمكن تبقى تعالى تتوصل في التفاست سبحانه ربك رب العزوك عمنا يسيبونه وشاوة وشاوة وشاوة